اللهم استعانوا وعليه التفلان قال مالي وحور مرضة سنة الصند وحكتت أن تجب تقديمنا على نساء الكتاب ولا على سبيانهم وأن الجزية لا تأخذنا لقاذم الله من الرجال رقموا إيانا الذين وقواصوا قد غلقوا الحلم لا نقار مرقى وليس على أهل بمتهم انه لماد شوذ ما ولا على المجوسي هي مجوسة شوذ ترى في نخيلهم فرض هوغا ولا كرومهم اي عنب يودا ولا الزروع اللي يزرعونه ولا المواشي اللي هوغا تونا صدقه عزك اللهم لان الصدقه تسقى زكاه انما وضح الله الدجي على المسلمين والمصيين التدشوه فطهير اللههم ظهرت عليها وظهرت وردا على فقرائهم يعني فقراء ذو ذلك لقدوا العنل عليها ومدعا تنجزيته قبرك واحد للدج وعلى أهل الكتاب كده شهده صغارا جدلي وهم يغلد الله يسير عليها وكي الإمام ملوي إمام الرغافي عمركو الشيقي وكي يدى مرقى صحوة إياها من كتاب باسم محركة وكي يدى مرقى مرقى مرقى يمازين محكمة لأي قادية قبرك عند قبرك صال الله يا رقبتات أحبت روجليشو انه نو مركو الى منهاج وخصو غابيسو ما منهاج مركو مرضي وصونقلي سلا سويري ورخاصنا نو وخويري باطل وي الله تمام ما يقولي وايه وحاوي هشيش ولا فهم يقولون ما كانوا امسى ايهين في قلده بوداً كوغا الذين وحوياً قواصوا صالحوا كل شيء عليه دوشيسا ليس عليهم دوشيساً ما شيء وحبا سوى الجزء يجيركم ويانا في شيء من أموالهم حولوها واحدة منها لقدمان مرخص وحويا واحد صباقات إلا أن يتجدوا أن يكون عصر ويانا في بلاد المسلمين المسلمين وحوياً والطمذوذة ويختلفوا فيها أيضاً مرملياً فيؤخذ منه ولا يقال العشر تملض مصغنات في مشرق يديرون ايودينيان ومن التجاره من التجارات القرصيه وذلك القرص اخذهم يغوا انما وضع عليهم حتشود لدجي الجزيه تجور بلدجي وصالح مرخص حوي عليها ويكله شيين على اي قرق ان يقرق الا بسق في بلاده ودمكوك ويقاتلوا عنهم مرخص لا دغالما أدوهم عدو غوك فمن خلج منهم قف بح من الاد و فيز ال غيرها و ك أبها جر سو صنية إليها و حدي سجر س ترية ف عليه الأشر و ماشة ما يب من تجر قف الج السلام هيياكمده من وحاو ينهي مصر كميدا الى الشام الشام حقينا قناع صوتك ومن اهل الشام شام كميدا الى العراق عراق قناع صوتك ومن اهل العراق رهي عراق قميدا الى المدينة مدينة قناع صوتك سواحنا لنمخذ زيادة صومية بذي يدي ما شئنا وهاي وصاصة وصاصة وفي مهل العراق العراق مكملية إلى المدينة إلى المدينة مدينة قرأتها تغيية أو اليمن او أو ما أشبه ذلك هذا من البلادي أو ما هذا هذاك أو إشهد بها أو أقول من البلاد وضمضا كم لها فعليه العشر وطول مهلا ومعشت ولا صدقة تنزكة ندوش إذا ما على أهل الكتاب والكتاب كدوشه وقال المجوس مجووصة دوشه وقال في شيء من أموالهم حولوه وحكم هذا ولا من مواشيهم إذا حولوه وحكم عام بواشد روا خاص الخاص على العام وحويه قانوني ومرقع او بواشد و خا كدعيانون مرقع خاص جيد يا الله دا مالكم هذا واحد ولا سماه المروه ولا سماه بي مدو قتونه ولا زروعه سرقو قتونه ربك بذلك السنه السنه واثلا خطه صلى الله عليه وسلم ويقرغون على جيله فيتونا بالقوال وسغي فيتولا لديني لو قسمه ويقفون ويحنوا على ما كانوا عليه وحق دول اما على ما كان ويكون ويكون الصنانه يا على ما كانوا عليه راه هي وهايان باهانيان وي الاختلافات والاختلافات كل عامل واحد يصمد فكريه مرار الطور في بلادهم وي يختلفوا ما يعف لا على العامل الواحد يصمد فكريه مرار في بلاد المسلمين المسلمين سواء حاولوا يضموا دافع عليهم وحده شوده كلهم امر قضوا مات انا الصمت كساي كقلع صلام درا السياسه تورميلو مرشمان ضلقه بحنايا صلت خسكك عن ذلك ليس ما هرمي ماكي صالح عليه كل شيء ومسلمين تبرخليه الشيء ولا ولا شيء هذا وغوغا ان لا هو مسلمين تاع كريان لا با المرخص اي تجيب الشيء بحيام ديانتونا اساس سنانا مسلمين ترى واحد ما يلوقسم مسلمين ترى عدو غوغا اي كريان اذا قد اي انت حل لكن وضمانه المسلمين ثاني كصل قرع الصمام لا غنم ولا مما شرط الله في الشخصينك من مها وهذا الذي وهذا كان الذي كي يذكركم فسو غرق على دشيشه علم علمنا ببلدنا وطغيانا مكون الامر خصويا ملين ايه باب عصور اهل باب عصور اهل الذمه اهل الذمه مرخه عصورتي عصورتك لا قاديو يا مرخه توميلوا مشط ويان مرخه اللهم صلوا عليه تطم وحدثنا يحيى عن مالك عمشها بزهرية عن صالم بنا عبد الله عن بيه أن عمر وخطره فانوحى يأخذ من النبط يأخذك كقار من النبط هل أشعر بالقوة التي ترونها؟ أكبر هل أشعر بالقوة التي ترونها؟ من الحمد تقابلين كيوزيتي السريدة نصف العشرة ترونها عشورتهم عنواجم عشر ويان عشورتها عشورتها مجمعية العشرة ترونها لنصمها العشور واضحهم ميلاديو ميش توبناد او فربادن ويلانا واجاد اهان وللسم عليه وايه مسل عشد توميرات كيف خركي يريد بذلك ارغاو خولجهدا ان يكسر الحمل وحاول يمرو خربو قاديا او عشري او معناه هو يان ان يكسر الحمل اصوحا بارسانكا وحا لو سو حبابي انه فربط الى المدينه حقيها ارافت المدينه حقيها لا كيريه ويا وياخذ وياخذ مرقه كقادميه القطنيه كقاده وحويا وياخذو كقادميه القطنيه و وحويا قدنقان قدلي وشرشله السمع و وحك السوء لكريما الربيع و وكه العشره تملا و مشططنات وحد عن الشهاب الزهريه عن, عن ميزين انه قال وحيلي كنت سبحان غلاما ويل بارهاو يلي عامله عامل شرقيه عامله شرقيه ما عبد الله بن عثبه بن مسعود على سوق المدينه سوق المدينه في الشرق لدري ولهنا هتعبرون كموه ده عدل ده انا هبقى بقى في زمارق مر وقت عمر وقتي خضت فقلنا وحنا ناخذك كقام من النبطي ولهن بالقوطه ده شام العشره 10 من مدينه النبط ها عبد الله بن عثبه بن مسعود ويا قطف بن مسعود الهدري عبد الله مسعود ذول عليهم وحدثني عن مالك انه صوي لهذا الشهاب الزهول على اي وجه الكاب كاب هذي يأخذه عمر على اي وجه السلب كانها ه pont قال عمر وخطاب من النفط الى undersباح مع بعض 6 ohiyan في القضاء على من عمر سيب القادي وهذا على اي وجه الكاب كانها يأخذ هذي قال عمر وخطاب من النطق الاول النطق يوجد هذه الجليله العشره توميله و80 فقط بحوره بشار كان ذلك ان قوقا يؤخذ كل يقاض من في الجاليه وقت الجاهليه فالزمهم ذلك عمر باكل الازميه فالمهم عمر باكل الازميه عمر باكل الازميه ارنكس اللهم استعوا عليه صلاه باب استرال الصداقه الصداقه اللي سويته بابي هي والعودي في ان نقضه معناها زكني ان عد كل نقضته بالكرميه بنا معنوه وحاويان قفكي سكاد وحاويان سي صدقى سي سي صدقى سي سي أكبر نقول قطعه ما سكد سي بسن قطعه سكد لفتيسي ما سيده وحلقه هذه المعنى سكد لفتيسي وكسده عن مالك عنزيد منه السلام عن نبيه أنه قال وحيره صمعت وان مغلق مره وخطابه وحاله ويساقني يقول لي هاي حملت وان مغفية على فرص من فرص عتيق يا غفية عم وليطوفوا بالبيت العتيق يا القرانه ما طيب عتيق امرك وخايس ودينا علمنا ما وخال نو بذي عتيق اعبضه للشرفها ولوو بذي سو وخال لوو بذي اي حرير سلاغه حريه قالوا له قراشه بس وخال نو بالبيت العتيق يقول يهرك صوتها قديم عليه ودي عتيق لا شيء وحفي قويان أضعونكم مركوزة وحاوية عطاية أبوة وحلية تصومها لكن مرحل الحرية كورهما شرفوا ياشا صومها شوكوا عد قبالي لها وكان الغجل لنكو الذي كأسوه هو يساق فرصه عنده أكتس عجيهي قال أضاعه كيف فرص يضيعي فأردت أن أضعي أبوة العمر أن أشتريه هنا كيف ساقط منه فرصه كيف أمله فرصه أيسيه لا كيف ساقطه معي أبدا أن أصوحهم لي أنه يساقه لا يعهينه إيبناء فسألت عن ذلك أردت أن أسألوا إيد رسول الله فقالوا أحيانا لا تشتري أمان صديق سري وإن أعطاكه هكاسي يبا يجب أن ينهب وإن ينهب غليه أعطاكه أعطاه أعطاه الضمارة في إرساها الضمارة وإن أعطاكه بيجب أن ينهب ضمير كما قلت لديه من غساء أعطاه في عركية وقلت لديه مرقة ضمير كي ومفعول في عمرقة فحو حوله ولقد هو خديجره سليه سلي يا ضمير مركبه متصله يده او كر ما بانا ضمير منفصله انه لي معدو الا صدح عليه وسلم ويا وصل او وصل هاء أشباهه في كمتظ الخلف prendنا الأن لك بالله أنا سعطني فإن وقالي وقالي عيد دقوم من البعض هل في لصغàs وافخ مك الجميل هل زوجوم من البعض فتم العديد دقوم من البعض وكان لعم إياه في قيئهم تلقصهم الإين ح ن bastards مهم قط وأكون مهم إنتهل ه quoted بما أقول هتون corporate الحين وقال لهذا القفى بيبنا لقد قسر الرجل حفر قسحه وي نبس على صمح لي ليس لنا مصر الصوت وي نبس على صلاح محمله وقال له يا وحرام وحدثني عن مالك النافع نبد الله بن عمر أن عمر وخطاب حمل على فرسي في سبيل الله فأراد أن يبتع رسول صدري فسأل عن ذلك أنك وحود رسول الله الرسول صلح عليه صلى الله عليه وسلم فقال لك لا تبتع صدي ولا تعود في صداقاتك إذا كذا كنا قلنا بخارج ورسل المحديثة الصوت صار قال يحيى وحوري سيلمالك إمام المالك قال له ويدية عرغج اللب و تصدق صدق ليسي الصدقةين صدقة فوجتها هلم مع غير الذي غيركي تصدق وكصدق ليسي بهذا عليه دو شيء ستباعي له ليبنيه أي اشتريها مصيب سيئة وحوري اتفقوا لك تقتانك إذا أحبه لو وكلك عامل بنيه لي حقيقة معها يستقبت كثير من سيئة يستقب قفوسي قفوسي سيبه إبنيه يستقبت كثير من سيئة ما يبوريه حي واحد جعلها انه سدايو لا شو البنانت اي تاس فصيروا البنانت هذه حرام معها انه حديثه ويه برك لا ييبيو لكن توكي من ذا كسويسته لفتيسي اما كما قال صاحب هذا وايه فوجب له وهل مع غير الذي غير كي ميسي تصدقوا انتوا صدقه غير بها مع غير الذي ها ترى كي غير كيو مدعس كتب هذا معذبا ماشيك بحيث عنه مع غير الذي كي غير كي مئيسة أصدق بها وكسبة كيسة عليه دوشيسة تضاعي الله لقلي يسرق به يشتريها مصيب سنية فقالوا يحب تركوها كتاكتان كذا حبل لوقلك عبا يلي حقه باب من تجيب عليه زكاة الفضل زكاة الفضل وقفها كوها الجبس أيو بابي حقيق اللهم استعاموا عليه السخل اه فإذا تصدقوا بالفضله يكون واجب يسو وحدث لي عن مالك عن ناس انا عبد الله ابن عمر كانوا هو يخرجها مثاميه اه يخرجوا كيبحيه الزكاه الفضله وكب دي حمض له عند المالي ويلاش يسو كب بحندره اه وكب دي حمض له عند المالي اظو ادومه دي سو كم في حنز روايه الذين اعطوا مد اصد ديواد القرى دي سواد القرى الى كوسبنا وادي القرى وبل مديريه الشامض حيسه وايه القرى واحد بحي وتاق وينو انت اصقليها فتاله انت اصقريو وادي القرى وتاقي قريش البرنامج ابو كم في سو بني موخ في امام مالك خلص في الصعده ياتي بعمل الصحاحه قبل ان ياتي بالحديث النبوي عليه السلاة والسلام حديث في النبي يسونا الكريم وآثارت صحابة الكريمية كيف؟ لأن آثار الصحابة عندهم حجة خاصة عمل أهل المدينة عندهم حجة يتم أدل عندهم حجة وأدل لأنه مختلفة أدلة مختلفة عليها بالإلهة إجماعة المدينة إيه استحصائك إيه مصابح المرسلة إيه استحصان قوة الويقانية قول الصحابة إيه وحيراها من نوع أصف وأدلة عليها بالويقان وركا سوقو هدا اللهم صل على سيدنا وحدثني عن مالك ما احسن ما احسن ما شيكه وكن سنه صبرت عن المغلى فيما شي يجب وواجب الرجل من خه ومن زكاه الفضل ليس زكاه الفضل الا اما الغجو يؤدي ذلك عن كاه وكب حليا عن كل ما قف امامتي يضمن نفقته ان كسسقو هانتو قف كسقو كو هسنو لو يسقو بيليا اوردان وكب خنيا ولا بد له لو قمرمان حي من عين الشيطان عليه تشيسا ورجل يؤدي عن مكاتبه ويؤدي خب ولا بد ولا لغمرمان من اي عن كل من قضى ما انت يضمن وملتسى هي نفقه نفسها ولا بد اي لغمرمان تلهو شغله من اي منفق ينفق عليه نفقه نفسها ورجل من كل يؤدي بخلياس عن مكاته ام الصلقه اغت وحل خليه وحفيه سمارتي وهي معناه حقا ان يؤدي صدقه الفرد بحنايا والسلام عليه وحال ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما عمو عن كاتب المكاتب في سوق بحنايا تكون مكاتبها و تكون تصل حاجه كل نقول يري تكون خدين ومدبر يكذب كخدي ورقيض اظن في سعاديه قال لهم لما انت غايب بكوغا ما قال وشاهدين كوغا هذا القب من كان منهم مسلما من قفوا كل حنايا يطيب دلسه كان منهم يغك من كانت هذه منهم كميدة مسلمة حلو مسلمة يومًا كانت منهم قفية كميدة لتجارة انقلعسي هاضاء لغير التجارة انقلعسي غير فيه ومن لم يكن منهم قفية انها كميدة حلو مسلمة حلو مسلمة حلو فلا زكاة عليه سكالا قمالة سيدك فيها اطلق هذه الحديثة مرة اطلق المسلمة امرقوا سكالك فنحن المسلمية شردها قال مالك حويري في العبدالابي قاضوا في بحثة أن السيد هو سيد كيسو إن علم أهد أغاده مكانهم يشوك سميهي أو لم يعلمون أغاده وكان ضيهاته غيبته ومغنيبته غنيبة حميدته وهو يرجو رجانيه حياته للشيسة ورجعته آه ورجعته, آه ورجعته آه رجعته سنقتيسة رجعته سنقتيسة فإن أنه أرى الحنرقية أن يزكي عن المنزة كذلك بحيه وإن كان هذا أهاته إذا أقوله محاولة محصتية حلوه بيسه وطالك إذا أراده بها نغضبه ويأس من هذا كان هذا أهاته أهاته إذا بحكيسي يوم مغناشيسي وطالك يرغي راضي منه كاقوسي لا أراه مع القيوه أي ذاتك يعانه أنه كذلك بحيوه بصلاة أبو حنيفة وحيوه الله في مرهد بحصده لكنه يحميه وما مشافه أنه يحميه وأنه يحميه الشيء يجب أن يحميه إذن أنه يحميه يجب أن يحميه قال على مالك حرر تجب زكاه وشود واجب هسه قال هذه هديه للبريه كما تجب على اهل القرى يريد يمكن بالغالبيه كتترك تجب واجب هسه وذلك غاصوا خضعي ان رسول الله, الله عليه وسلم فرض واجب عليه زكاه الفطر زكاه الفطر رغم بان بشرمضان كميده كميدة ستك تشوده كو واجب عليه على كل حر مفك الصحر حر او كو واجب عليه او عبدنا ما ضرونه او ذكر الله او او نصاده او من مسلم بسنين تكمل باب مكيلتي زكاه الفطر زكاة الفطر في رمضان صحويا بيتقال كده مين سيتان في حد قالي يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر انا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضوا واجب يا ريت زكاة الفطر في رمضان بشهر رمضان كامله صاع صاع من ثمر التمرا او صاع صاع من شعير هذا على كل حر الرقصه صاحره او عبد من ما ضونه ذكروا الله ومصادر اوع بسوا ساده ديك اميال مسلمين وقيس مسلمين مسلمين <مصر> تكميل بخاري بسم باسوه وصاري حديثني وحدثني عن مالك عن زيد بن عصلم عن عياد بن عبدالله بن سعد بن أبي صلحي العامري أنه صمع ومغلى على سعيد الله خضلي يقولي سواله كنا وحامل نخرج زكاة الفضل يكون بحيا صاعا صاعوا من نعام الرغاشرة صاعوا صاعوا من نعام الرغاشرة من نعام اوصا عن صاع من خصحوية ومشعر هذا اوصا عن صاعه من تمر انتمرة اوصا عن صاعه من اقتم عن القرورة عن الانجديوية اوصا عن صاعه من زبيب زبيب اه, آه. وذلك كان قاسروا بصاعين من نبي صاعي صلى الله عليه وسلم وحدثني يحيى عن مالك عن نافعن عبد الله بن عمر كان وحوان لا يخرج في تمر بحن في زكاة الفضل إلا تمر تمر, تمر ها إلا مرقة واحدة المرقة ليس موينة وفذنه وأخرجه وحبيه مرقة شعيراً هيت ولمالي مال وحوري والكفارات وكفارات وكلها الأمانتين وزكاة الفذل وزكاة العشوري وزكاة العشوري وزكاة العشوري كل ذلك كأمانتين بالمد الأصغر ومد خير مد النبي النبي مسيسى صلى الله عليه وسلم إلا الظهارة ذهارك موينة ذهارك وكسره وكفارة ذهارك كان مرقة صحيه ولمحبه ليست ناس فإن الكفارة كفارته فيه الأحليسة وبمده هشام هشام متكيسة وهو المده الأعظم ومدكي ويناء أول أيام برقه هشام أي برقه أصحى ويناء متكيسة ويناء هشام بن إسماعيل بن وليد بن مغيرته أيها أي ليلة هايو عبد الملك من المروان بأشق إجري بوقت إرسالي زكاة الفدر هذا الذي قلت برئيو إيقافك أرمي يلوكي بيو وحدث اليحيى عن باسه بن عبد الله بن عم عمر كانوا يبعثوا كيدر بزكاه الفطر الذي كيبود تجمعوا له قرونه عيد دابطيسا ايو دري قبل الفطر انتم نحوي عيد عيله جاري كهر بيومين لو ما مطلب وثلاثه ما وحدثني مثل عن مالك النورخا وحور في العلم اهل العلم له علمي ويستحبون جعل ان يخذوا الى بيحان زكاه الفطر وزكاه إذا اذا طلع الفجر صبح مرفوضه في يوم الفطر ما وما يوم الفطر وما في عيدويا لو ممتكيده قبل ان يقضوا انت لك لهم قبل ان يقضوا انت لك لهم الى المصلى ما خلوا ثغر ينتن خلهم حديثه ومرفع بخاري ومسلم من حديث من عمر رضي الله عنه وارضاه قال ماري وحضور وذلك رجع سواس و مواس شاء الله تعالى أن تؤدى الا بحيو الغطوي يلا لك الكر بيوم الفجر ماني شفت يوم الفجر لا بعده يدمدي والراجح مساله لوح و غديه هي وما وحوي و مساله لوح و غديه هي ابو المنقص لا تجب عليه زكاه الفطر الا كواجب وحسن يحيى عن مالك ليس على الرجل منك در شيء سماه و يده في عبيدي عبيده اضومديس سماه سفي عبيدي كلي في عبيد عبيدي صمها الضومديسا ادمودودا واي هي ايغا لفتودا كوبر تخليه كوانا كمسيه ولا في جيري علم في ستونا ولا في صديق ابراتي اسلام دي صضم العيله رهي لا كان ويقض... الا من قبل يا من خان من يا او من قصف ياني او كان هذه منهم يا من كميد ولا بد له لغ... اي لو ما مرمانته من حقيسه فتحجي مرقى عليه ويكوا يجب إيساء وليس عليه دوشي سماعه لزكاة وزكو في أحد الأمر غقيقه قف أدو مديس كمذا وكافر إيقالك ما لم يصل من طول الإسلام ها وليس عليه دوشي سماعه لزكاة وزكاة في أحد الصف عمر رقيق يا دومينيسا كميدا مكاسر ايغا مرقليت يا دومينيسا وكاسر ايغاك مالم يسلمون طلا استنابي لتجاره القناص كانوا هواها هو سوقا لهم او اماس لغير التجاره تنعش غير كي والله علم صلى الله عليه وسلم